مالك يوم الدين امين alam ya'lamu anna allaha ya'lam sirrahum wa najwaahum wa َّذينَ يَمِزونَ المَُّّعينَ مِنَ المُؤمِنينَ فِ الصدَقاتِ والَّذينَ لا يَجدونَ إَِّا جُدَهُ فَيَذْخَرونَ مِنهُ سَخيرَ اللههُ مِنهُ وَلَهُم عذاابُ أَلل.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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكذَّبُوهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَكَذَّبُوهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُنَارُ جَهَنَّمَا أَشَدّ حَررَّ لَْ كَُوا يَففَون فَلْ يَبحكُ قَل لَ وَْ يَبكُ كَثًِا جَزَ أَم بِمَا كانَوا يَحْمَج بِمَا كانوا يكسبون.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 وَتَذْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا وَقَالُوا ذَرْنَا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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَبُّبِ أَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَقَدْ عَمَّ الظُّلْمُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يعلمون. يَا تَتَّبِعُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَبِرُوا قَدْ قُلْنَا لَكُمْ قَدْ نَبَّأَ اللَّهُ قُلْ لَا تَعْتَبِرُوا لَكُمْ قَد نَّبَّأَ اللَّهُ مِن أَخْبَارِكُمْ وَثَيَرَ اللهَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ ثَُّ تُ رَدُّونَ إى عَالمِ الغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُونَبِّئُكُمْ فَيُونَبِّئُكُم بِمَاكُم لا يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إذ قَالَبَتُمْ إلَيهِم للتُعْرِبُ عَنْهُم فَأَرِبوا عَنْهُم فَأَارِبُ عَنهُم إَِّهُم رِدِسُ وَمَأوهُم جَهَلَّ مُجَزَ بِمَا كَلُوا يَكْسِبون يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجذر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم وَمِنَ الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دَائِرَةُ السوء والله سميع عليم وَمِنَ الأعراب من مِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومآخِلِ وَيَاتَّخِذُ ماَا يُ فِي قُقُروبَاتٍ عذَو اللهَّ وَيَاتَّخِذُ ماَا يُم فِي قُقُوبَاتٍ عن دَو اللهَّهِ وَصلَواتِ وَزُولِِ أَلَائِه قُلوبَةُ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمُ ثان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وَمِنَ الَّذِينَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ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 والَّذينَ التَّخَذُوا مَسجدِدَ ظِرَارَ وَكُفْرَ وَتَفْيقًا بَيْنَ المُؤمننينَ وَإِن صَادَل لِمَنْ حَارَبَ اللهَّ رَسُلَ وَإِر صَادَلِّمَنْ حََبَ اللهَّه رَسُلَمُ مِ قَضْل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 أَمَّنْ أَثَّثَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُ فِنْهَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْوَالِمِينَ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 إِبَادُنَا الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولن كانوا ليقربا من بعد ما تبينا لهم من بعد ما تبينا لهم أنهم أصحاب الجحيم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 مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَذِيقُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ وضاقت عليهم أنفسهم وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَأْوَاهُمْ وَظَنُّوا أَنَّ لَمَّا الْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَظَنُّوا أَنَّ لَمَّا الْجَأَ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 ما كان لأهلي المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرهبوا ولا عن نفسه ذَلِكَ بِأََّهُم لا يُصِبُهمم وَمَأُ وَلَا نَصَابُ وَلَا مَخْمَصَةُم فِي سَبل لللاء وَلَا يَطعُون وَلَا يَقَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلون بالذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين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 نَارًا ضُفَّتْ فَذَابَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِبِيسِهِمْ فَذَابَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِبِيسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مرتين ثم لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يُذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ وَرَأَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ مَنْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ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 أَلِفْ لَا مْرَى تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَمْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا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 ان رَبكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إذنه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 هَُّ جَعَلَ الشَّمسَ بُِي أَوْ وَقَمَرَنُ رَو وَقَددَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعلمُ وعدَدَ السِنيل وَقَرَهُ مَنازِلَ لتَعلمُوا عَدَدَ السِنينَ وَالحسَاب مَا خلق الله ذلك إلا بالحق يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيات لآيَاتِ نِقَومِ التَّقُون إَِّينَ لَا يَرجُونَ لِقَ أَنا وَرَضُ بِالحياتةِ الدُّنْيا وَظُمَ أَنُّ وَرَضو بِالحَياتِ الدُّنْيَا وَظُمَ بِهَا وََّذين لهم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين لا يرجون لقاءنا اوردوا بالحياه الدنيا, ورضوا بالحياة الدنيا دُنْيَا وَطَمَأْنُ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا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 كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ وَجَاءَتْهُمْ مُرْسَلُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَالِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَعْلَمَ بَرَّكُمْ كَيْفَ تعملون. وَإِذاَا تُطْلَ عَلَهِم آيَاتُنَ بَنَاتٍِ قَالًَا الذيينَ ل يَرجُونَ لِقأَنَ وَلَ الذيينَ ل يَرجُونَ لِق أَنَأتِ بِقُنُآنٍِ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 قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُوا عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إن أولى يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون, ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله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 قُلْ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أثرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ رِيحٌ طَيِّبَةٌ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَقَالُوا إِنَّهُمْ مُحِيطٌ بِهِمْ دَعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنَ, من, من الشَّاكِرِينَ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 ثُمَّ هَلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّهُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ فَخَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ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 كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ يَدْعُوٓاْ اِلٰى ذِى السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إلى صراط قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس